موقع قراء دولة الكويت يقدم من روائع تلاوات القارئ مشاري بن راشد العفاسي والتي سجلت من صلاة التراويح والقيام لعام 1421 للهجرة ويحتوي هذا الإصدار على صورة المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وما تيسر من سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخلي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وصدر سورة الإسراء وكل إِن وسالم الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقصة من سورة القصص فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من من الظالمين وسورة قاف قاف والقرآن المجيد والآن ننصت خاشعين للتلاوه وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم